إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مَا يملكون من قطمير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 والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا وازرة وزر أخرى وإن تدعوا مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء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 بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بُسُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ إن الله عزيز الغفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ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 جَنَّتَ عَدْنٍ يَدْخُلُونَ يَحُلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَامِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ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 فَذُوقُوا فَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ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 وَأَقون سَم بالِلَّهِ جَهْدَ أيمَانهِم لَِ جَ أَهُم نَذع لا يَكُ أَهدَ مِن إحدَ الْأُمَم فَلَا جَ أَهُم نَّذير م زَادَهُم إللاا نُفُور استاسْتِكْبَرَ فِي الأررضِ وَمَكْرَ السَّيك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 گ سبم کسب مطالعہ ملوں والن فَإِذَا لینج جهُم فَإ الله ك بِباد مصاء